لأن الله سبحانه وتعالى إن حل مشكلتنا اليوم إنما هي بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له إن لم يحدث هذا فلن يكون هناك حل جذري أو حل نافع أو حل صالح ينصلح به حال العباد والبلاد فإنه لن يحدث إلا بهذا ان يكون الناس مؤمنين بالله عز وجل ايمان صحيح ان يكونوا مؤمنين بالله عز وجل ايمانا صحيحا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون الى بيت الله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ويصومون رمضان ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبرون الوالدين ويحسنون, الى الوالدين ويحسنون الى المسلمين. فان لم يكن ذلك كذلك، فلن يكون هناك, فلن يكون هناك مخرج من هذا النفق المظلم.